بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتا على الإنسانين؟ dari Dzahir, labaiku, Shai Amazkura. Inna, Kaulaqna, Al-insan, Min Nutfatin Amshajin Nabitali. Fajal lahuh, Sibyam Bucira. Inna, Hadeyinahuh, Sabil, Inna, Shaqira, Inna, Kafura. Inna,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 الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء فَلاَ شَكَّ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ من رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا هدكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زبهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان لزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقأهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 من ثقينا نحن خلقناه وشدنا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تدري لا إن هذه تذكر فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء